ناس يذكرون نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو 110. فأنا تؤفكون 111. فقد كذبت رسل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 إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد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 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب 113. إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم قريء وتستخرجون حليه تلبسونها.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 ايَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيد وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وَزْرَ أُخْرَى وَإِن تَذ مُسقَلَةٌ إلَ قِم لهَا ل يُحمَل مِنه شَيء وَلَ كَذَا قُرربَ إَّمَةُِر ال الذيينَ يَخْشَونَ رَبَّّهُ بالِالغَيْب وَأَقَامُ الصَّلا وَمَن تَزََّ فَإِن 115. وإلى الله المصير 116. وما يستوي الأعمى والبصير 117. ولا الظلمات ولا النور 118. ولا الظل ولا الحرور 119. وما يستوي الأحياء ولا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 112. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير 113. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات ألوانها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 فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير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 117. فمال فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض 119. إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا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 120. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا 122. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 111. إنه كان حليما غفورا 112. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير مِن أهدا من إحدى الأمم 113. فلما جاءهم نذير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 124. فلن تجد لسنة الله تبديلا 125. ولن تجد لسنة الله تحويلا 126. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة 114. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا 115. ولو يآخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب بَطِئُوا وَلَكِنْ آخَرَهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا